بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاسفات حصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا حزرا أو نزرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسول أقتل لأي يوم نجلت ليوم الفصل وما أراك ما يوم الفصل وير يومئذ للمكرمين ألم نولك الأولين ثم نطيع مناصرين كذلك نفعل بالمجرين وير يومئذ للمكرمين ألم نخلقكم مما إماهين فجعلناه في قرار مكين لا قدر معلوم فقادر نبني من القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وما توجعنا في رواسيا شامخات واسقناكم ما أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث الشعب لا ظليل ولا يغني من اللاب إنها ترمي بشرار كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يذرون فيعددون وإذن يوم إذن المكذبين هذا يوم الفصل شمعناكم والأولين فإن كان لكم كائد الفكيدون وإذن يوم إذن المكذبين إن المتقين في ظنال وغيون وفاكا ما يشتهون كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كلا أكنز المحصنين وإذن يوم إذن المكذبين وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون وَيَرُونَ يَوْمَ الدِّلَّالَةِ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ امُرْكَعُوا لِعَلَى الْقَوْمِ وَيَرُونَ يَوْمَ الدِّلَّالَةِ الْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعَدَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ